لآن القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج من لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبع. اللهم بی ما كنا ضائبين والوزن يومئذ الحط فما تظلت موازينه فأرثت موازينه فولائك من المفلحون ومن خفت موازينه فولائك الذين خسروا آفوسا بیمان که استقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شبائلهم ولا تجد أكثرهم شاهدين وسلم مشي قال ليبدي لكم ما ماو ليعطل ما من سوءاتهم وقال ما ناهكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقال سبما ان ليكما من الناصحين وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ نا...